منظومة معالم في اوقات الفتن والنوازل تقديم الشيخ صالح الفوزان مقدم على هذه الرسالة أقول أنصت واستمع مقالي إذا أردت يا أخي المعالي ولقت يا هذا لأمر سامي عبادة الله على الدوام ثم اتباع المنهج المحمد رب عليه ناجدا ولتحتذي واسلك طريق العلم والتعلم واحرص عليه جاهدا ويممي واسأل الرواس العلم فيما أشكلا بعلمهم كم باطل قد جلا ما فرق الأمة إلا الجهل بأن توحيد الصفوف أصل في رفعة الأمة والنجاة من درك الفرقة والشتات فالعلم ابراس يزيل الظلمه وكاشف عن القلوب الهم لكن حذاري أن تضل المورد واحرص لا نبع يغذيه الهدى إن تملأ الكأس لن ينضح أو تملأ الكأس بطيش يفضح أمتنا حزم عظيم واحد محمد النبي هو القائد إياك أن تسعى إلى تقسيمه فذاك طعن الحق في صميمه أمتنا قال النبي كالجسد إن اشتكى عضو تجده يرتعد لا معنى للعضو إذا العضو انفرد والجسم إن فرق أعضاء فسد إياك اياك ان تقضي الحياة في الجدل او ان تفرق بين علم وعمل واحذر ممارات الرجال والتزم اظهار حق بالدليل قد علم فالعلم يا صاح يصفي من كدر ويجبر الفهم اذا الفهم انكسر وكن سليم الصدر من كل حسد فكم حسود اذا رأى الحق جحد وصاحب الاخيار والكرامة فمن يصاحب يسلم الزماما كم من نديم من غش في أمر جلل قد غش في النصح وذا رأس العلل في صحبة البعض قصور وخلل فلتعتلي عن كل وحل وزلل واسلك سبيل الصدر والتمهل تجني الثمار اولا باول من ينثني من وخذه الأشواك أهدافه بعيدة الإدراك والبس حذاء إن عزمت من حجر فالشوك لا يثني كأن تبغي الثمر وكل أمر إن سلكت مسلكه. بحكمة أصبحت أنت املك من يبتني قصرا بقعر الوادي أو يبتغي الدفء من الرمادي فذاك قد حاد عن السداد مضيع لمنجر الحصاد وكن مع الله ولا تبالي واستغن بالله عن السؤال ماذا قطعم الأسن من لم يأنسي لله في الكرب وقبل الغلس تلك بدرب النور تعين من سار على العبور قد يحل في الدرب مذاق الحنظلي وغاية السعد بلوغ المنزل. هنا نقول المقدمة. بسم الإله الباري الواحد القهاري مسير السواري والفلك اليساري من لا يجور إن حكم ولا يصيبه السقم به البرايا تعتصم ومن إليه تحتكم ثم الصلاة طرى جهرا بها وسرى على إمام الأنبياء ومالئ الأرض دياء الرحمة المهداه والنعمه المستات صلاة عبد آمل شفاعة في الاجل والآل والصحب مع ومن يكن متبع فهذه وصايا صادقة النوايا إلى شباب الدين وركنه المتين ومن عليه المعتمد وللثبور همتت إليكها معالما على الطريق دائما ثوق بها عثارا وتامل الاوزار عنت بها الحمائم واكتست القوائم كتبتها شجن واقية من الفتن لتقلع الشقاق وتزرع الوفاق بين شباب يافع يسعى لكل نافع مستفتحا أقول وربنا المأمول لكل شيء حكمة من نعمة أو نقمة فالخالق العظيم المبدع الكريم قد خلق الأكوان وما أراد كان فكل شيء بقدر في المبتدا والمستقر وإن بدا فيه ضرر فهو امتحان للبشر فلتصبرن يا فتى على البلاء إن أتى فكل ضيق ينفرج وكل صبح ينبلج وقد تهب العاصفة قوية وناسفة وبعدها أنطاه بخيرها إدرا فقد تكون النقمة جالبة لنعمة واعلم بان الفتن من ربنا ممتحنى فخذ وصايا جامعة دانية ويانعة الحرص على طلب العلم تزودوا بالعلم واتذروا بالحلم فمن يكون عالما وللنصوص فاهما تجده إن خطب ألم فشعلة فوق عالم تنير درب الحائر وتهدي كل سائري فإن ظفرت في الفتن بمثله فكن كمن هبت عواصف الشتاء فلا في كهف ولا تجده دوما سالما وفي الرزايا ظانما ففضل أهل العلم قد حاز فيه نظمي وجد في كل عمل ولا تمي. وحيلوا للكسل فكل عدد قادم إلى الاله نادم من زلة وهفوه او منكر وسهوه ليسالن خمسا جهرا وليس همسا شبابه فيما بلى وعمره فيما فنى وكسبه النفقه في أي شيء أنفقه وهل اقام ما علم من يعمل فقد سلم فالعلم من غير عمل كذاعن قدر ارتحل ولن يعود أبدا ما دمت لم تندد يدا والمؤمن التقي الخالص النقي مغتنم لخمس قبل حلول خمس شبابه قبل الهرم وصحة قبل السقم ومنفقا في اليسري قبل حلول العسر ومن يكن مغتنما فراغه ما ندما ومكثرا من عمل قبل حلول نزوم الدعاء عند النازلة إذا ألمت نازلة وللعقول بازلة وحار فيها العقل وما استبان النقل فيمن النحو الصمد واسأله عونا ومدد فإن للمعبود غوثا بلا حدود إن وقعت أحداث وساسها أحداث أو جاهل لا يتقي وبالأمور لا يعي فاعلم بأن الأمة حاقت بها ملمة فاقصد بثور العلم ولنها والفهم من كابد الحياة وانتهدوا الثبات على الطريق الاقوم والمنهج المقدم من قد علاهم شيب وانزاح عنهم عيب يهدونك النصيحة نقية صحيحة فالرشد عند العالم الواضح المعالم فاركا اليهم واستند وانهل من العلم وزد ولتاتهم مستفسرا لا عالما أو مخبرا واحفظ لأهل العلم من قدرهم ما تهمي به سحائب النعم فخيرهم قد انتظم والحب للأثبات نصر على العداه وكل من تربص بالخير شرا وعصا والطعن في الكريم كالنار في الهشيم فلا تذم عالما ما عشت فيها سالما الحذر من العجب واحذر من العجب فما أشده من العمى فالعجب داء قاتل عن السداد عازل يذهب لب العاقل في كل أمر نازل تحذير من اتباعها ومن يكن عبد الهوى فشر قد حوى ما خالط القلب هواء إلا كشامخ هوا أو مثل حقل مرتوى وجهره فيه دواء البعد عن الجدل العقيم والخصومة إياك والنمي إياك والنميما والجدل العقيم ولا تكن خصيما مشاتما ذميما واحذر من اللجاجة واقذفها كالمجاجه تشتت القلوب وتظهر العيوب وربا عن الاسافل لحسن سمت فاضل فسيء الاخلاق تهدي الى النفاق فحتها ولا تذر كحت اوراق الشجر ولتسكن المعالي وكل صرح عالي الرفق بالمسلمين وكن رفيقا لينا ومرشدا مبينا فالرفق بالشيء يزين ونزعه منه يشين لا تطلق الأحكاما مجافزا مقداما بدون ما رؤية أو رؤية سوية ولا تكن عنيدا لا تقبل السديدا ولتطلبن الحق فيما عنا أو دقا وخذه ممن حمله ما دام صفوا بذله واحذر فإن العاطفه من غير علم عاصفة تورد كل سالك لساحة المهالك اياك والإرجافا والنذر العجافا فذاك شر وغرر تالكه على خطر فكن خصيفا عاقلا مستوثقا وسائلا ما كل ما يشاع من كذبة يذاع مدح العالم عند بعضهم موقوف على موافقة العالم لرأيه ولا تكن بطالا تغير المكيال فمن يكون أوفى بما تراه استوفى من المديح أغدغه خالفه واصدقه ما دام أفتى وانبرا بما تقول أو ترى وكل من يخالف فهو الذميم التالف مكيالكم تعده فيه الشرور ضده فلا تكن كيالا مع الهوى ميالة والزم سبيل الرشد ترق مرق المجد وليس كل من حشد أدلة فقد رشد والحفظ للأدلة من غير فهم علة فالحق في فهم الخبر فهما صحيحا معتبر فمن حوى التنزيلا والفقه والتعليلا مع فهم قصد الشارع فهم الذي البارع ومرفقا بالناس في شجة وباسي مراعيا عند النظر درء الشرور والخطر وجلب كل صالح من أيسر المصالح فذاك خير بابلي عن الصواب سائلي إن خالف الحق فقد بعلمه قد اجتهد وحينها بلا ملام أدى الحقوق واستقام ورؤيا في المنام كعابر الغمام لا غوث فيه للبلد وما عليه معتمد فمن يعلق أمله على رؤيا محتملة أو يربط الأمور بما يرى دهورا فذاك ضعف وخور ومسلك فيه ضرر يصرف صاحب الهمم عن الوصول للقمم فإن رأى الدراري تكسف في المداري ثم تضيء أخرى على الشعوب غمرا يقولها مفسرا لما رآ معبرا لمجدنا عز سلف والنصر يجنيه, الخلف والنصر يجنيه الخلف تسري ركائب الفرج من بعد ذل ومرج من يتبع الأحلام يضيع الزمام قد ترك المسبوك وعانق الشكوك فجلها أضغات وما بها غيات يريد نصرا وشرف من غير سعي للهدف فالنصر يأتي بالعمل لا بمنامات المقل فكل بيبا حازما بكل فضل قائما ومن يتابع الخبر وعارف بما استتر من حال كل بائسي من أمتي ويائس وحال كل من ظلم في أرضه ومن قسم يسره ما سرهم يبكيه ما قد ضرهم فهذا حقا قد صدق في حبه وما مذق وليس هذا يعني أن له أن يفتي في كل ما أصابهم وكل خطب غابهم فالفتيا ليست مركبا فمن أرادها كبا وتركها للعالم اولى من التعالم الحذر من الكتبة المغربين وانظر لحال الكتبة مشارب مستعجبة فكاتب يصير إلى الهدى يسير قد جند الحروف وأشهر السيوف لقمع كل فاسق وسادج ومائق وآخر ضرير على التقى يغير قد مزق العهود وانشا السدود في وجه كل فاضل ومخلص مناضل تجده عند النازلة يكتب كل ما إله تجده عند النازلة يكتب كل ما إله أحره وأحذر ضربه فمن يصيبه أعطبه وعلم بأن الكلمة أمانة مستحقة وخيرهم من كان بيانه بنيانا النص للإمام بالرفق واللين والالتفاف حوله حال الفتن قوة للأمة على أعدائها. لا تظهر المعايبا والسوء والمثالبا فليس من هدي الأول إظهار ثلب أو سفل ويعظم الملام قدح الإمام لقدحه علانية مساوئ فما هي نفوره عن القبول وتركه هدي الرسول وكرهه للصالح من العباد الناصح وفيه صدع الأمة بما يزيد الغمة فالنصح في العشير برب من التشهير أقرب لانقياد وقدحه في الغيبة يذهب كل هيبة فيستطيل الفاجر بفسقه يجاهر وصاحب الأهواء يضج بالعواء وتفسد الأمور وتظهر الشرور ويطمع الأعداء وتكثر الأدواء فهيبه الإمام تقي من الهوام فاهجر طريق الغيبة ولا تكن ريبة لكل فكر فاسد من حاقد أو حاسد فما لحاسد قبول وشمسه نحو الأفول في قيام الإمام بواجباته درعا للفتن قبل وقوعها وواجب الإمام إقامة النظام ونشر هذا الدين والغوث للمسكين والرفق بالضعيف رفق الأب الحصيف والأمن للمظلوم من غاشم ظلوم فضطشه مهيب وخيره رغيب ولا يعز عنده إلا التقي وحده لحكمه إحكام ورأيه إبرام للخير خير قدوة وشعلة وجذوة والعدل أس الحكم وهو نقيض الظلم فالظلم يحبس الديم وحيثما كان هدم إقامة للعدل تعدل كل بذل فمن يكون عادلا بين الورى وباذلا فإنه معان وعرضه مصان وكان من خير الورى ما لاح نجم أوسر المرض الكتاب والسنة حال الاختلاف ولا يكون اختلاف رأي سببا للفرقه وان تنازع البشر في رايهم وفي النظر وكا وكان كل يعتقد ان الصواب لم يحد عن رايه وما راى كانه وما درى ان الخلاف واسع بين الانان شاسع فرده الى الكتاب وسنه بلا ارتياب ولا يكون الاختلاف مفسده للائتلاف فهذا شرع احمدي والمنهج المحمدي عدم الانشغال بالنازلة الآنية الحالة عن القضايا الأخرى ولا تكون النازلة لاهية وشاغلة عن الأمور كلها دقيقها وجلها فهذا من ضعف النظر ومشرب فيه كدر فليس فعل جاهدي إقفال باب واحد وترك باقي الثغر صيدا عظيم الوفري لكل سهم غادر أو طعنة من فاجر إن عدو الأمة يسعى بكل همه لجعلها رهينة ذهيلة مهينه وهو لها غشوم في لج يعوم فإن فهمت المقصدا ورمت عشيا ورمت عيشا سؤددا فقم أيا نؤوم فالحال لا يدوم واحرص هديت الجنة على الهدى والسنة فإنها ملاذ وبلغة وزاد وإن يكنتم حزن أو أطبقت بعض المحن وعز فيها الصبر حتى استطيب القبر فارفع يديك علها فنال يوما سؤلها وبث كل ما بك لمن إليه المشتكى شد له الرحال. وجرجرا لا واغترف اغترافا من فضله اعترافا فعنده كشف الكرب والأمر من كل عطب ولتكثر النطاعة من ساعة لساعة فهي عتاد من هلك وكل سالك سلك وذكر الانام في كل أمر قام أن رجوع العبد يربه سيجدي في دفع كل غائلة وحفظ كل نائلة وانظر لحال من عبر هل دام صفو أو كدر؟ فهذه الدنيا غير ليست لحي مستقر فانهل دروسا واغترف من زائل ومنصرف، وقل الطرف وقف وقوف حائر أسف محاسبا للنفس على قصور الأمسي ورمم الخرابا وكل صفو شابا فالعمر ليس إلا كمستظل ظلا يوشك أن يزولا عنه أن يحولا قبل الختام منظومتي وصية سليمة الطوية فالبسها كالقلادة مضيئة وقادة اهديها للشباب الطالب الثوابي فلياخذوا بما بها وينشب الناب بها عضوا عليها ضرسا ولا تخافوا بخسا فقد خلعت غمدا وما ادخرت جهدا في ضربها من فرقتي وسد كل شقتي فان بدا فيها خلل او اعوجاج او زلل فسدد المقاله فالنصح خير قاله جعلتها معالما على الطريق دائما أخذت أسم المعلم عن عالم فلتفهم عن شيخنا العلامه عبد العزيز الشامة وأقصد السدحان مسددا معانا الناصح المعلم من لا يريدها درهما من النعيم الزائل أو مغدق النوائلي يريد أعلى الجنة من ربه بالمنة فاجمعنا يا رب بها والترض وارضنا بها وكل صحب صالح على الدوام ناصح كمثل الشيخ الغازي عبد العزيز البازي وابن عثيمنا الذي بالشرع خير مقتدي وإنني محب لنهجهم فالحب يوصل كل حبي وسائر في الدرب إلى جنان ونهر يحار فيها ذو الفكر وروضة وجوهر وشربة من كوثر والزوج حور عين فاز بها قمين فجنة الرحيم دائمه النعيم فكلها مشمرا فرابح من اشترا وقرأ كتاب الله تفكر. لا ساهي تجد وعدا جما تزير عنك الغما والخاسر المغفور من دمعه هتول في يوم لا ينفع دمعة ولا يمنع فكل ببا عاقلا وحسن المعاقلا بدمعة وقت السحر مرتلا بعض السور وسابقا للخير سبق فتي الطير الخاتمة وفي الختام أرجو مبتهلا وأبعو من تعالى ان يعظم النوايا على انشغال البالي الأيام والليالي في سبك هذا النظم على قليل علمي أحمده وأشكره وكل حين أذكره أسأله ملحا والدمع مني سحا أن يعفو التقصير والزلل الكثير وألبس النتاج مقالة الخداج بأعطر السلام على النبي الإمام ما استعدب الزلال أو طلع الهلال وآخر المقام حمدا على الإتمام